بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمسلمين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوطنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المثلثون ومن من يستني لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويستخذها هنوى أولئك لهم عذاب مهيم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا أَلَمْ كأن يَسْمَعْهَا كَأَنَّمَا إِنَّ مَن فِي أُذُنَيَّ وَقَرَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمُ الْجَنَّاتُ نَعِيمٌ خَالِدِينَ فيها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 ذَلَّنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ṛهَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دونه ولقد آتينا لغمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حني قال القمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان لوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفطاله في عامين حملته أمه وهنا على وهي وفطاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن شريك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وطاغبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من آمن إلي ثُمَّ إِلَيَّ نُرْجِعُكُمْ فَأُلَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ فتكن في صحرة أو في السماوات أو في الأرض يأشدها الله إن الله لطيف قبير يا بني أقهي الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك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 إن أنكر الأطوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله تخّر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة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 فَذِكْرُ سَنَكٍ مِن عُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا نَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ نَمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُضْرِهِمْ إِلَى عَذَابٍ وَلِيٍّ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغمي الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من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 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تدري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا رَكِبُوا فِيهِ مَوْجًا كَالظُّلَلِ دَعَا اللَّهَ مُخْلِفِينَ لَهُ الدين دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ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 نَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَضُرُّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُّ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ